الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سر واعلانية من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل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 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا